الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي أوجد الموجودات الحمد لله فبنعمته تتم الصالحات خلق سبع أراضين وسبع سماوات الحمد لله الذي نطقت بوحدانيته جميع الكائنات فالسماء تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي والأرض تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد مهادي والبحار تقول سبحان من برحمته وعظمته ولطفه وقدرته ومشيئته أجراني وأسال دمعي لقصادي وورادي والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وهداني وجعل إليه مرجعي ومعادي والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصيه فراني فلما راني سترني وغطاني ولما تبت اليه تاب علي وهداني ان كل من في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 ومن كل خوف إلا منك ومن كل توكل إلا عليك ومن كل تسليم إلا لك ومن كل تفويض إلا إليك ومن كل صبر إلا على بابك ومن كل رجاء إلا لما في يديك الكريمتين ونسألك اللهم أن تجعلنا عند سكرات الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين ونشهد أن لا إله إلا الله من علينا بجوده والرحمات تفضل علينا بواسع رحماته والبركات جعل ما على الأرض زينة لها وجعل خيرها بالصالحات وجعل النظر إلى وجهه نهاية الغايات سبحانه وعد عباده المؤمنين بأنهار وجنات وحور حسان خيرات وأكواب موضوعات. وأنهار من لبن ومن عسل مصفا من الشائبات وتوعد الكافرين العاصين بجهنم وبئس الحياة لا يذوقون فيها رجع ولا حياة ولا ممات جيرانهم فيها فرعون وهامان وقارون والمؤمنين لا يرجعون إلى الدنيا فيعملون الصالحات فالنار مثواهم وبئس الحياة لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا تخرجهم واسطات فاللهم إنا نسألك الأمن من عذابك يوم تبعث عبادك ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الكائنات نبي كريم عظيم ختم الله به الرسالات نبي جاء إلى الحياة مبشرا وبعث فينا بالقرآن هاديا وطلع في الأكوان كلها بدرا نيرا والله ما خلق الإله وما برا بشرا يرى كمحمد بين الورى أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي لاسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد لو شرق القوم وغربوا فاليك حتما والى سنتك منتهى الخطوات وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأتفه الكلمات ولو فهموا معنى السلام لأسلموا لا ما غير دينك سلم لنجات أشهد ويشهد معي الموحدون أنه قد بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمه وجاهد في الله حتى اتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد رحمه الله للعالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه الطيبات امهات المؤمنين وارض اللهم عنا معهم وحشرنا في هذه الزمرة الطيبة أجمعين ثم أما بعد فبداية طبتم وطيب الله ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الحياة الدنيا على مائدة طاعته وعلى مائدة حبه وحب رسوله وأن يجمع بيننا في الآخرة على حوض نبيه المصطفى وأن يسقينا من كأسه الشريفة شربة هنيئة باردة لا نضمأ بعدها أبدا إلى أن يدخلنا الله دار رحمته ومستقر رحمته في أعلى جنان الخلد في أعلى عليين مع سيد النبيين ومع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا ولي ذلك ومولاه والقادر عليه احبتي في الله ما زلنا نعيش مع السلسلة الطيبة المنهجية الرقائقية الجامعة بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي مع الموبقات نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن والموبقات ما ظهر منها وما بطن وها هي مع قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي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 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات عباد الله هكذا كان الناس يَسْأَلُونَ رسول الله عن الشر وعن الخير يَسْأَلُونَهُ عن الخير فيفعلوه وَيَسْأَلُوهُ عن الشر فيجي تنبوه فهل لنا من آذان صاغية وَقُلُوبٍ وقلوب نسمع كلام ربنا وننصت لحديث نبينا عسى الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا في الآخرة من المظللين بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع هذه السلسلة وصلنا مع اللقاء الرابع مع أكل الذبا وأكل مال اليتيم فهكذا نرى أن القرآن حمل حمله مرعبه واعلن الحرب في القران على اكل الذبا وما سمعنا أن الله اعلن الحرب على صنف من الأصناف ما اعلنها على على الزنات ولا على اهل السرقه إنما اعلنها على صنف من من الاصناف لخطوره فعلها ولان الربا يسحق المجتمع كله سحقا سحقا ولانه نظام ربوي يؤدي في نهايته إلى جعل المال في ايدي زمره وشرذمه لا ترعى في المجتمع الا ولا ذمه فها هو في الايه الخامسه والسبعين ومئتين من ايات سوره البقره يخبر الله عز وجل عنهم وعن حالهم الذين يأكلون الذبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الذبا وأحل الله البيع وحرم الذبا ليس هذا فحسب بل رأينا أن الله أعلن الحرب عليهم فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبعتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود وللترمذي وابن ماجة أيضاً في سننهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن مسعود وعمر وعلي وعن غيرهم ايضا أنهم قالوا لعن رسول الله آكل اللبى وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء كما خرج الإمام البيهقي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه عليه الإمام الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذبا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمة وأعظمها استطالة الرجل في عرض أخيه الذبا ثلاثة وسبعون باب ايسرها كأن ينكح الرجل امه أرأيتم إلى هذه الجريمة العظيمة النكراء كما خرج الإمام الطبراني فيه في معجمه الكبير والإمام أحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من ست وثلاثين زنية يزنها الرجل درهم ربا أعظم عند الله إن أكله صاحبه بعلم درهم ربا يأكله صاحبه وهو يعلم أعظم عند الله من ست وثلاثين زنية نسأل الله العفو والعافية هكذا نرى أن الحديث لن يأخذ معنا مجالا ولا مجالين إنما نؤخره لما بعد السلسلة لعظم خطورته ما هي ربا النسيئة وما هو ربا الفضل وما هو ربا البنك والبنوك وأصبح الناس في عموم بلوى ولذا ننتقل إلى الكبيرة الخامسة بعد ذلك وهي كبيرة من الكبائر لعظمها. اثرت أن أبدأ بها لخطورتها ولغفلة الناس عنها ولأن الناس تغافلوا عنها وأكل أموال اليتامى ظلما فضلا عن أكلهم الأموال عن أكلهم لأموال الناس بالباطل فما هو اليتيم؟ اليتيم عباد الله كما قال ابن منظور في لسان العرب اليتيم في الإنسان من فقد أباه. وفي الحيوانات والطيور من فقد امه وأصل اليتيم هو الغفلة وأصل اليتم الغفلة لأن اليتيم يتغافل عن بره بعد موت أبيه وأصله من الانفراد فأصبح اليتيم منفردا لا يبره أحد بعد موت أبيه ولذا نرى أن القرآن أعطى لليتيم مكانة ومنزلة سامية مراعيا لظروفه النفسية ولظروفه المادية وراعى في هذا مراعاه وكيف لا وقد ولد نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما فهو اليتيم الذي أطفى البسمة والبهجة على كل يتيم في هذا الوجود وكيف لا ومن أجله كرم الله اليتامى ورأينا أن اليتامى لهم من المنزلة ما لم يكن لغيرهم وكيف لا وقد قال الله ممتنا على عبده ألم يجدك يتيما فآوى آوات الله بعد أن كنت يتيما فما وجد أبا إنما نزل إلى الحياة الدنيا لا يعرف أبا فلما اتضحت الرؤيا اخذت وماتت امه فلما اشتد عوده مات عمه ومات جده قبل ذلك حتى لا يقول ابي ابي انما يقول ربي ربي من اجل ذلك امره الله جل وعلا برعايه حق اليتيم فاما اليتيم فلا تقهر وقد رأينا أن القرآن أوجب على ولي اليتيم المحافظة على أموال اليتامى وأن يكون راعيا أن يكون أميناً على أموالهم وأمر, وأمر الله هؤلاء الرعاة وأولئك أمر اليتامى إن كانوا أغنياء أن يستعفوا وإن كانوا فقراء أن يأكلوا بالمعروف من غير إسراف ولا افراط ولا تفريط مراعاه لحقوق اليتامى كما أمرهم الله جل وعلا أن يؤدوا إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا النكاح وبلغوا مرحلة الرجولة وإذا أصبحوا في أمر في تجبير أمرهم وفي تصريف معاشهم أمرهم الإسلام أن يؤدوا الأموال إلى أصحابها وأن يشهدوا عليها درءا للشبه وابراء للذم ورأى المالكية والشافعية أن الإشهاد واجب ورآه الحنفية أنه مندود هكذا يخبرنا الله في الآية السادسة من آيات سورة النساء وَبِتَالُ اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَدِفَاعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَيُّكُم يُكْبِرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِمْ أموالهم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ويا لها من خاتمة مرعبة وكفى بالله الله عز وجل مطلع يرى اعمالكم ويعلم, ويعلم ضمائركم وكفى به شهيدا وكفى به حسيبا بل وصى الله عز وجل باليتامى بعد الأمر بتوحيده وبر الوالدين ففي الايه السادسة والثلاثين من السورة نفسها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 وفي الوصايا العشر من آيات سورة الأنعام في الآية الثانية والخمسين ومئة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد ووالله لو لم يكن في الأحاديث إلا هذا الحديث الذي رواه مسلم وأبو داوود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة لكفى ولو ولا واسع ولا أسرعت الناس إلى مراعاة اليتيم ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هرير السابق في تخليجه أنه قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وقال ابن حجر ونقل ابن حجر قول ابن بطال كما جاء في الفتح حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به وأن يسارع إليه ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة بأفضل من أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لو نظرت إلى ما خرجه ابن أبي يعلى وقال ابن حجر إسناده لا بأس به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يفتح باب الجنة أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني تسارعني وتسبقني إلى الجنة امرأة تبادر وتسارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هي وما صفاتها فقال النبي لها ما لك ومن أنت؟ قالت اني امرأة قعدت على أيتام لي تبادر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم لا وقد خرج البخاري والنسائي من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم على الرغم من الأحاديث والآيات الواسعة في اليتيم وهي تشمل اليتيم واليتيمة إلا أن الله خصص, لي خصص اليتيمة لضعفها ولبيان حقها فقد خرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي من حديث عروة بن الزبير أنه قال سألت خالت عائشه سال عمرو عائشة خالته عن قول الله جل وعلا في الايه الثالثه من ايات سوره النساء وان خفتم الا تقصقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا باي شيء فسرت عائشه هذا القول رضي الله عنها قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها يعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يصدق لها وأن يعطيها مثل ما يعطيها غيره وأن يعطيها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقصط لها في صدقها فنهوا عن ذلك وأمرهم الله أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوى هن فنهوا أي عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن وأن يعطوهن أجورهن من الصباق وامروا أن ينكحوا ما طاب لهن من النساء سواهن قال عروه قالت عائشة إن الناس استفتوا رسول الله في ذلك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 كتاب عظيم وكلام إلهي هكذا نرى التعاليم الإلهية والنصوص القرآنية كيف كيف كرمت اليتيم وكيف أدت لليتيمة حقها ونرى يتمن دون يتم وهو عنصر من عناصرنا ترى بالرغم من أن يكون الوالدان موجودين قد يكون الوالدان موجودين. ولكنك ترى أن الأطفال أصبحوا في تعداد اليتامى على الرغم من وجود الوالدين إيه والذي رفع السماء بلا عمد فها أنت ذا ترى أبا مشغولا منهمكا في عمله وفي تجارته وفي مكتبه ليلا ونهارا لا يسأل عن رعيته ولا يسأل عن زوجته ولا عن أولاده هل, هل صلوا؟ هل ناموا؟ هل اكلوا هل شربوا؟ هل ادوا حقوق الله لا تراه؟ ترى أن الدنيا طبعت على قلبه وأن ذكر ربه وأصبحت الدنيا معبوده الذي من أجله يفعل كل شيء وأصبحت, وأصبحت الدنيا طاغوتا له وأصبح يعبدها من دون الله وانطبق عليه قول الحبيب المصطفى كما خرج أحمد وابن حبان والترمذي من حديث أنس بن مالك وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل جمع الله عليه عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فهذا حال الوالد ولا يختلف حال الأم عن حال الولد شيئا الأم أصبحت في أيامنا منشغله بعملها منشغله بسوقها منشغله بأزيائها منشغله بأحدث الصيحة في الموضة وتركت أولادها وتركت تربيه اطفالها للحاضنات والشغالات وظنت انها ترعى حق اولادها وقبل ذلك حق حق ربها ليس اليتيم من انتهى أبواه من الحياة وخلفاه ذليلة ليس اليتيم من انتهى ابواه من الحياه وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أمًا تخلَّت أو أبًا مشغولة. إن اليتيم هو الذي تلقى له أمًا تخلَّت أو تلقى له أبًا مشغولًا هكذا ترى أن الطفل أمانة أو الله عز وجل لكل أبٍ ولكل أمٍ يسألهما يوم القيامة عنها فإن عود الطفل على الخير وربي على الإسلام شب صالحا ونفع ابواه في الدنيا والآخرة وإن عود على الشر وربي على موائد اللئام كان شريرا في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فكيف تفعل لولدك بعد موتك وكيف تؤمن مستقبل أولادك بعد موتك في آية التأمين الرباني كما جاءت في الآية التاسعة من آيات سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ما العمل العمل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فاتقوا الله عباد الله لو أردت ولدا صالحا بد أن تكون راعيا تقيا نقيا لله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هكذا نرى أن ليست السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد عباد الله هكذا نرى كيف أمن الصحابة على أولادهم وأمن التابعون من بعدهم على أولادهم فعمر بن عبد العزيز رزقه الله بخمسة عشر ولدا وهو أمير المؤمنين وعلى فراش الموت يدخل عليه ابن عمه سلمة بن عبد الملك ويقول له يا أمير المؤمنين لقد أقفرت أفواه ولدك من هذا المال فلو أوصيت لهم لي من بعدك أو لأحد من نظرائك فقد تفوك مؤنتهم فقال عمر بن عبد العزيز أجلسوني فأجلسوه فقال لقد سمعت مقالتك أما قولك إني أقفرت أفواه بني من هذا المال فوالله ما ظلمتهم حقا هو لهم ولم أكن لأعطيهم شيئا لغيرهم والله ما ظلمتهم شيئا وحقا لهم ولم أكن لأعطيهم شيئا لغيرهم وقد تركت لهم خيرا خيرا عميما تركت لهم تقوى الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فولد عمر لاحد من اثنين لولد يتقي الله فالله يحفظه ولولد لا يتقي الله فلن اترك له ما يستعين بي على معصيه الله رب العالمين ثم قال ادخلوا علي اولادي فدخل الاولاد عليه فلما راهم رقت عينه وبكى قلبه وقال والله يا بني لقد تركت لكم خيرا عميما لا تمرون على أحد من المسلمين إلا وجدتم لكم عنده حقا وقد, وقد أوصيت فيكم الله وتركت فيهكم تقوى الله وهكذا مرى محمد بن كعب وكان ذا مال جم قالوا ماذا تركت لأولادك قال لهم ادخرت مالي عند ربي لنفسي دخرت ربي لأولادي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وليس معنى هذا أنك أن تترك أولادك عالة يتكففون الناس لا فكسب وتكسب كيف ما شئت ووضح كيف ما شئت بشرطين الأول أن يكون مالك من حلال والثاني أن تؤدي حق الله الكبير المتعال وتمثل بقول النبي لسعد بن أبي وقاس كما خرجه مسلم وأصحاب السنن إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس عباد الله هكذا نرى أن قوما اكلوا أموال الناس وأن قوما راعوا أموال الناس كيف حالهم يوم العرض على رب الناس هذا ما سنعلمه بعد جلسة الاستراحة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 رسالة وأدا هذه الأمانة ونصح الأمة حتى أتى اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فيا عباد الله عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وقال الحافظ ابن كثير لقد اجر الله الكريم عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بوع عليه. فإن كنت طائعا نقيا وتقيا، تموت إن شاء الله مؤمنا موحدا وتبعث يوم القيامة مؤمنا موحدا نسأل الله أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. فهكذا ترى أن الشمس في يوم القيامة أصبحت حامية. وأن الشمس أصبحت دانية من الرؤوس والأنفاس تختنق والكلام همس والقول تخافت وجلال الحي القيوم قد غمر المكان بالجلال والهيبة ووقفت الخلائق على بساط العدل بذل وانكسار للوقوف بين يدي العزيز القهار فترى الناس على حسب أحوالهم في الدنيا بعثوا يوم القيامة فترى أهل, أهل الطاعة والنور منهم من ينبعث وقد أشرق النور من كل شيء في جسده وجهه نور وقدمه نور وعن يمينه النور وعن شماله النور اللهم احشرنا في زمرة أهل الأنوار فهكذا كما خرج السيوطي في الدرد المنفور وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وقال تعقبه الذابير صحيح على شرط البخاري من حديث, من حديث ابن مسعود منهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الجبل القائم ومنهم من نوره مثل الرجل ومنهم من نوره يتقد في إبامه مرة وينطفئ مرة ومنهم من ينبعث وقد, وقد اظلم وجهه واسود وجهه ينادي اهل الظلمات اهل الانوار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ينادي اهل الظلمات اهل الانوار ألم نكن معكم ألم نكن معكم في الصلوات ألم نكن معكم في الغزوات ألم نجلس معكم في يوم الجمعات؟ يقولون لهم بلى حدث ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم فتنتم أنفسكم بالمعاصي واهلكتم انفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر وتربصتم بالمؤمنين السوء وغرَّتكم الأماني من الدنيا والشهوات وغرَّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير عباد الله هكذا يخبرنا أن منهم من يقوم في هذا الزحام المزدحم وفي هذه الأنفاس العصيبة وفي هذا الغرق العظيم منهم من يقوم والكل متخافت السؤال همس والكلام متخافت وجلال الحي القيوم قد غمر المكان بالهيبة والرهبة وبالجلال ولا يتكلم أحد الكل يقول نفسي نفسي نفسي حتى الأنبياء نرى رجلا يقوم وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك من هذا هو الذي مات في ملابس إحرامه في حج أو في عمره اللهم أحسن خاتمتنا نرى هذا كما خرج البخاري ومسلم والنسائي ودود من حديث عبد الله بن عباس أن بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إذ وقع من على دابته فوقصته الدابه فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومنهم من ينبعث يوم القيامة بدمائه اللون لون الدم والذيح والعرف عرف المسك من هؤلاء إنهم الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله كما أخبر الصادق المصدوق وحديث صحيح في البخاري ومسلم ومنهم واستمع إلى هذه الخطورة من يقوم وقد انتفخ بطنه لا يستطيع ولا يقوى على القيام ولا يقوى على أن يجلس ويتخبط ذات اليمين وذات الشمال ويتهوى ويته ويتكفأ في مشيته لا يقوى على القيام ولا على القعود ولا على اليمين ولا على اليسار من هؤلاء انهم اكله اللبا الذين يأكلون الذبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ومنهم والعياذ بالله وترى منظرا عجيبا ترى رجلا وقد ذهب الاطفال الصغار حوله فهذا يدفع من يمينه وذاك يتعلق برقبته وذلك يتعلق في قدمه وهو يدفع هذا ويمسك هذا وهذا يتعلق بيده وهذا يتعلق بقدمه وذاك يتعلق برقبته من من هذا الرجل ومن هذا الصنف إنهم اكلت أموال اليتامى بالباطل اليتيم يتعلق في يديه ويتعلق في رقبته ويمسك, ويمسك بقدمه ويفعل هذا لأنه أكل أموال الناس بالباطل وانسمع إلى المنظر المرعب في الآية العاشرة من آيات سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا منظر مرعب ومنظر مخيف وها هي النار في البطون ترى أن الصحابة لما سمع ذلك أشفقوا على أنفسهم وذهب كل واحد منهم من كان عنده من اليتامى فعزل, فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه ولا يأكل أحد حتى يأكل هذا اليتيم فشق ذلك عليهم فاستفتوا رسول الله كما قال ابن عباس فنزل قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصدح هكذا ترى المناظر والأحوال في يوم القيامة وترى المرأة وهي تقوم وعليها جلباب من غضب الله ودرع من النار وهي تنوح وتضع يدها على رأسها وقد اسود وجهها وازرقت عيناها إنها النائحة التي كانت تنوح على الموتى فبينما هم كذلك فإذا يقال لها ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين مثل لنفسك أيها المغرور في يوم القيامة والسماء تمور إذا كُوِّرَت شمس النهار وأُدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا الجبال تعلقت بأُصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا الجحيم سُعِرت ميرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا العشائر تعطلت وتخربت الديار فما بها معمور فالوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأفلاك أين نسير؟ وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سدور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه كطي السجل كتابه المنشور وإذا الطفل بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية فكيف المصر على الذنوب دهور وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور تمثل هذه, هذه المناظر وانظر لترى نفسك من أهل الموقف انا وأنت والخلائق جميعا من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة والساعة في أرض المحشر كلنا في أرض المحشر والسؤال همس والكلام تخافت نفسي نفسي نفسي ألا ترى من يشفع لنا ألا ترى من يشفع لنا عند, عند ربنا وبينما, النا وبينما الشمس حامية والأنفاس تخنق والعرق يصل إلى الركبتين وإلى الحقوين ومنهم من يغطى في رأسه ينادي ربنا على أصناف ليظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أتحب أن تكون من المظللين بظل عرش الرحمن إن أردت أن تكون من هؤلاء فبادر إلى التوبة وسارع إلى الله جل وعلا واعلم أنك مهما كنت فأنت مخطئ وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو عيب ومن منا من لا يخطئ والمعصوم من عصمه الله فلو زلت قدمك في المعصية سرعان ما تتوب إلى الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فيا أكلة الذباء توبوا إلى الله واستغفروه ويا أكلة أموال اليتامى بالباطل توبوا إلى الله واستغفروا يا من ضيعت الصلاة توب إلى الله واستغفر يا من عفقت الوالدين توب إلى الله واستغفر يا من قصرت وضيعت وفرطت في حق الله توب إلى الله واستغفر حتى تكون من المظللين بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوثيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه اللهم تُب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركه وفي هذا الوقت الطيب ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همما إلا فرجته ولا دهنا إلا إلا وأديته ولا مريضا إلا وشفيته ولا ميتا إلا ورحمته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم اكشف عن عن كل مهموم همه اللهم اكشف عن كل مكروب كربه اللهم ازل عن كل مغموم غم اللهم اكشف عن المسلمين الغمه اللهم اكشف عن المسلمين الغمه اللهم انا نستغيث بك وحدك فاغثنا ونستجير بك فاجرنا ونحتمي بحماك فاؤنا ونتوكل عليك فكفنا ما اهمنا من أمر الدنيا والآخرة اللهم لا تخرجنا من جمعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب والآثام والخطايا اللهم لا تخرجنا ولا تعدنا إلى بيوتنا إلا بعد أن ترضى عنا رضا الا سقط بعد اللهم لا تعدنا إلى بيوتنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأبنائنا وبناتنا، وإخواننا وأخواتنا، واغفر لجميع أمة نبينا اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل حالنا وذل الله وارحم ذل مقامنا واجعلنا من المظللين بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعدنا ومن كل شد سلمنا اللهم اجمعنا جميعا على حوض نبينا المصطفى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتسقينا من كأسه شربة هنيئة باردة لا نضمأ بعدها ابدا اللهم كلنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين نسالك اللهم حسن الخواتيم اللهم وفقنا إلى عمل صالح وتوفنا عليه اللهم انا نسألك حسن الخواتيم اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين ونجح اللهم جميع طلاب المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المسلمين على أعدائهم وقبل ذلك على أنفسهم اللهم انصرنا على أنفسنا وانصرنا على أعدائنا وكلنا لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهل أو جهل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم كما أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلِّم وزِد وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطيبات أمهات المؤمنين واحشرنا في هذه الزمرة أجمعين عباد الله استغفروا الله يغفر لكم واستغفروه يرحمكم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة يرحمكم الله